التوكل، الإخبات، التقوى كل هذه أعمال قلوب كل هذه أعمال قلوب وأعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح وكلها عبادات طبعاً التوكل قال هو اعتماد القلب اعتماد القلب على الله اعتماداً كلياً التوكل اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب مصلحه او دفع مضره مع فعل الاسباب لا اخذنا تذكرتنا طيب اذا التوكل هو اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب مصلحه او دفع مضره مع بذل الاسباب هذا هو ايش هذا هو التوكل يقول الانسان متوكل على الله تبارك وتعالى طيب ويكون التوكل ايضا على البشر التوكل على البشر وهو الاعتماد على البشر في امر يستطيعونه في امر يستطيع يستطيعونه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 الثالث التوكل على غير الله فيما يقدر عليه البشر يعني فيما يقدرون عليه كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك فهذا شرك أصغر نعم قالوا أما الوكالة وهي إنابة غير في الفعل كالبيع والشراء فليست داخلة هنا هذا موضوع ثاني اللي هو الوكالة في البيع والشراء توكيل فلان يبيع ويشتري عني هذا ليس من أعمال قلوب اعمال التوكل والاعتماد القلب هنا هذه اعمال بدنيه تختلف عن التوكل الذي يعرفه أو يذكره اهل العلم في كتب كتب العقائد فالتوكل غير التوكيل الذي هو في الكتب الفقهي نعم النوع العاشر التوبة قال لغه هي الرجوع المفروض الحادي عشر المفروض الترقيم خطا في الطباعه عندكم العاشر مكتوب هو الحادي عشر فالسابق السابق العاشر ولا لا ها عندكم خطا في الطباعه هنا. الحادي عشر التوبه لغه وهي الرجوع تابه اي رجع واصطلاحا هي الرجوع من معصيه الله الى طاعه الله هذه التوبه ان يرجع من معصيته الى طاعته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 المهاجرون الذين تركوا بلادهم وتركوا اموالهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من, أمو... من ديارهم واموالهم طيب والانصار والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم هؤلاء تركوا كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى وجاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم زين وبذلوا الغالي والنفيس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 لك اذا كان خطا في حق العبد فلا مانع ان تقول له اني اتوب اليك اي مما اخطات فيه في حقك نعم قال حكم حكم الخوف يعني ان التوبه الى الله تبارك وتعالى يجعل الانسان أن تكون خالصه لله تبارك وان تكون عامه شامله وكما قلنا في الخوف ان الإنسان يخاف الخوف الشرك اللي القلب طيب ويجوز أن يخاف من غير الله تبارك وتعالى الخوف الطبيعي كان أن يضربه أو سبع أو كلب مسعور مثلا جاء ليؤذيك فتخاف الخوف الطبيعي كما قال الله تبارك وتعالى فخرج منها خائفا يترقب عن موسى عليه وقال لما القى العصا كأنها فصارت ثعبانا طيب خف موسى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وخاف لما ألقى السحرة عصيهم وحبالهم وخيل إليه من سحرها أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى أن يتأثر الناس بكلامهم أو بفعالهم فعاله السحر فقال الله تبارك الله يا موسى أتخف إنك أنت الأعلى فالقفت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 قل ان صلاتي ونسكي ومحياي رمات الله رب النسك الذبيحة وإذا تسمى الذبيحة نسيكة تسمى الذبيحة نسيكة في صلاتي ونسكي أي ذبحي وقال سبحانه وتعالى فصلي ربك وانحر النحر الأضاحي في الحج الهدي أو في العيد قال والذبح أقسام الذبح التعبدي والذبح البدعي والذبح الذي يكون شركا اكبر فجعل ثلاث اقسام قال الذبح التعبدي وهو التقرب الى الله عز وجل باراقه الدم ومن ذلك الأضحية والعقيقه والهدي والافاء بالنذر ما في غيرها فس هذه يعني الذبح لا يكون قربا لله تبارك الله الا في ما شرع فقط وهو في الأضحية في العقيقة في الهدي في الندر بس ما في ذبيحة تقرب الله بدبحها ما في تقرب إلى الله يعني بعض الناس اليوم ماذا يفعل يقول والله أنا بذبح ذبيحة وزع لحمها عن أبوي ما في شيء اسمه بذبح ذبيحة ووزع لحمها عن أبوي ذبح الذبيحة ليس قربا إلى الله الذبح في حد ذاته ليس قربا مثل الصلاة قربة مثل الصلاة قربة القربة هو اللحم الذي وزع وليس الذبيحة ما في فرق بين تذبحها وتوزع اللحمة وبين تشتريها جاهزه وتوزع لحمها لا فرق ابدا وإنما يكون الذبح في حد ذاته قربة إلى الله في أربعة أحوال في النذر من باب وفاء النذر ومن باب الهدي ومن باب العقيقة ومن باب الاضحيه فقط ما في شيء اسمه أذبح ذبيحة تقرر مثل مثلا طاب ولدهم قال أذبح ذبيحة لله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 طيب مو لازم يذبح يشتري لحم جاهز يشتري ذبايح جاهزه يعني لا يحط في باله ان الذبح نفسه هو الأجر فيه الأجر في اللحم وليس في الذبح يعني ما في فرق بين انسان يذبح ذبايح عشان جاه ضيف وبين يشتري ذبيحه جاهزه لان جاه ضيف طيب او بين يذبح ذبايح لزاله بيت او يشتري ذبايح لنزاله بيت لا فرق اراقه الدم ليس أجر إراقة الدم لا يكون فيه أجر إلا في الأمور الأربع التي ذكرت عقيقة نعم يذبح يسيل الدم هدي يسيل الدم في الحج أو العمرة النذر لو نذر أن يذبح ذبيحة فوفاء نذر أو في الأضحية طيب إذا الأضحية عقيقة هدي نذر بس أما غيرها لا فرق بينه وبين اللحم الجاهز الذي يشترى نعم قال النوع البدعي الذبح البدعي وهو أن يتقرب إلى الله بإزهاق, بإزهاق الروح باراقه الدم ويصحب فعله أمر محدث كان يتقرب بجنس لم ترد به الشريعة مثل الدجاج أو أن يلازم كان معين الاعتقاد البركة أن يذبح لله عند قبر رجل صالح أو غيره وهكذا هذا كله من البدع هذا كله من البدع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 قال اشترك من ذبيحة احسن عشان نتقرب الى الله بذبحها وتأكلون منها نقول هذا ليس بدعي ولا سني ولا محرم هذا مباح لكن ذبحها نفسها ليس فيها اجر اراقة الدم ليس فيها اجر ولا فرق لكن فقط الاطمئنان ان انت عارف الذبيحة وشعريها مغاشين كذا كيف لكن ليس قربة نفس الذبح ليس قربة الى الله تبارك وتعالى نعم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 سمين او جاء عجل الحنيد، فهنا القربة واللحم وليس الدبح نفرق بين اللحم وبين الدبح طيب قال وكذا من فعله إسرافا هذا موضوع ثاني ال ال ال الذي يسرف في هذا لا شك أنه لا يجوز الإسراف المبدرين كانوا إخوانا الشياطين نعم.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 يريد أن يدعو له أو لعامة المسلمين الدعاء, الدعاء للأموات وهذا ايضا مشروع الأمر الثالث أو النوع الثالث وهو أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد عن مع مجرد فزوروها يعني مجرد زيارة القبور فيه أجر حتى لو لم يتذكر الآخرة يعني تذكر الآخرة شيء وزيارة القبور لاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر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 وهو قصد عبادة الله والتقرب إليه عند القبر أو قصد التبرك بها أو إهداء الثواب عندها والبناء عليها وتجسيسها وإسراجها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشر هذه كلها بدع كلها من البدع وهي واحد يقول أنا بروح حد عند قبر فلان وليش ما تدعو هنا في المسجد أو في البيت أو في مكانك يقول لا هناك الدعاء مستجاب هذا بدع ما في شيء اسمه دعاء مستجاب عند القبر هذه بدعه كذلك تجصيص القبور بناء القبور هذه كلها من البدع او الذهاب للقبر والسوالف معه وتقديم الشاي له والحليب او ما شابه ذلك من الامور هذه كلها من البدع فهذه ينصرف عنها الانسان يتركها ويبتعد عنها فالدعاء عند القبور الصلاه عند القبر يرى ان الصلاه هناك يعني افضل أو كذا هذا كله من البدع هذا اذا كان خارج المقبرة فاذا كان في المقبره فالصلاه محرمة في المقبرة لا تجوز الصلاه داخل المقبرة اما اذا كان قبر في خارج المقبرة مثلا ويصلي عند هذا القبر يرى ان الصلاه هناك افضل هذا من البدع كذلك فانسان يحذر من هذه البدع وكذا شد الرحال للقبر واحد يسافر لاجل ان يزور قبرا لا يجوز لكن لو سافر لاجل قضيه اخرى وهو وصل هناك خل يزور القبر ما في بس اما من يسافر للقبر فلا يجوز ومنه زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم لا يجوز سفر لقبره ولكن سفر لمسجده والصلاه في المسجد هناك عن ألف صلاه فاذا وصل الى هناك سن له واستحب له ان يزور قبره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 النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا عبد الله ورسوله قولوا عبد الله مع انه سيد ولد آدم صلى الله عليه يقول قولوا عبد الله ورسوله لا يجوز الغلو في الصالحين لان هذا هو افتاح الشرك والعياذ بالله الان يغلو فيه غدا يعتقد فيه بعد غدا يدعوه ويعبده من دون الله تبارك وتعالى وهكذا وقع وأول شرك وقع في الأرض كان بذلك غلو في الصالحين غلو في الصالحين جعلوا لهم صورا ثم بذلك عبدوهم من دون الله تبارك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 تضع بدرجة واحدة خطأ الله فوق محمد أسفل ما تكون من مستوى واحد أو بعض الميداليات الله من ظهر محمد هذا بداية, الغلو. هذا بداية الغلو هذا لا يجوز وإنما لابد أن يجعل الله وحده سبحانه و ومحمد صلى الله عليه وسلم تبع وليس أصل الأصل هو الله جل وعلا قال ثانيا من أسباب وقوع الناس في الشرك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 كتماثيل أو رسومات أو تصوير هذه من الشرك على ما يتيه تفصيله ان شاء الله تعالى قال فقد روى البخاري عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى اعلاها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أضل ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة يعني الله تبارك عندما يقول فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة تحدي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 قال فهذا دير عن التصوير محرم بل من كبائر الذنوب الوعد الوعيد الواردة فيه قال ابن عطيه ما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه ما أحفظ من أئمة العلم يجوزه قال وله مرتبتان مرتبة الأولى الشرك الأصغر منه وهو مجرد التصوير لما يلي أولا كونه مضاهات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 يعني اول شرك وقع على الارض بسبب التصوير لما كان هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذا أس هذه أسماء لرجال كانوا صالحين عبادا فلما ماتوا صار يتذكرونهم لو تذكرون فلانا كيف عبادته وكيف كذا كيف كذا فجاءهم الشيطان من هذا الباب فقال لماذا تصورون لهم صورا حتى تتذكرونهم فاذا تذكرتم عبدتم الله فجعلوا لهم صورا تماثيل فكل ما راه عبد الله لكن هذا الجيل مضى جاء الجيل الذي بعده واجيال بعد اجيال صارت لا قالوا كانوا إنما الشيطان كانوا انما يسالون الله بهؤلاء فجعلهم واسطه بينهم وبين الله ثم عبدت هذه الاصناف صارت الهه وقالوا لا تذرن الهتكم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 قالوا هذا هو خلق الله كل ما في فهم معكستوه فاذا تدخل فيه بيده او بغير يده بالكمبيوتر مثلا تدخل به كبر العين صغر العين كبر الشفايف صغر الشفايف كبر الانف صغر الانف بعض ملامح الوجه زاد في ملامح الوجه هنا تدخل الآن صار تشبه بخلق الله تبارك وتعالى اما اذا عكس الصوره نفسها نفس الصورة عكسها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 وهذا ايضا تشبه بخلق الله وهذا محرم طيب العبث في الصورة العبث في الصورة وهذا ايضا محرم تشبه بخلق الله اما اذا كانت الصوره هو العكس عكس الصوره كالوجه الوجه في المراه فهذه وقع فيها خلاف بين اهل والمحوه تركها والابتعاد عنها وقد فتن الناس اليوم بهذا التصوير فتن كثير يصور كل شيء يصور نفسه في كل مراحل حياته يصور وين ما راح يصور هذا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 نتنبه لقضيه مهمة جدا جدا جدا وهي ان كان ولا بد ان يفعل يضع صوره لا يضع رسومات انما يضع رسمه صوره الامير رسمه صوره الملك رسمه السلطان رسم, رسم وهذا رسم محرم بالاجماع فان كان ولا بد ومجبر على هذا الامر او هي موضوع فيه بلية يستبدل الرسمه بصوره يستبدل الرسمة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 وهنقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على النبي ومخلف ان كان في سؤال تفضل توكل ايه ايه يكون في قلبك توكل على الله ما تنسى الله سبحانه وتعالى التوكل على القلب يعني تقول والله يا ابتي يعني انا معتمد عليك في زواجي لكن في داخلك معتمد على الله هو سبب مجرد سبب ارفع صوتك شوي الصور المتحركه الرسومات وغير هذه هذه إذا ما كانت تشبه خلق الله فلا بأس هو المحظور هو التشبه بخلق الله فإذا كانت هذه الصورة لا تشبه خلق الله تبارك وتعالى ما, ما يشابه شيء بالمخلوقات يعني مثل ما يقولون يعني كالألعاب مثلا وغيرها طيب يعني مثل هذا ميكي ماوس مثلا ما في حيوان بهذا الخلق يعني بهذه الصورة أو الدببة مثلا الرص اكبر من الجسد مثلا او كذا هذا ما فيه تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى وإن التشبيه بخلق الله ان ياتي يصور صوره تشبه المخلوق هذا الذي يكون حراما والله اعلم انا على سبيل على شكل هذا هذا من العبث إيه؟ هذا من العبث بكتاب الله تبارك وتعالى أن يرسم الايه على صوره طير اذا ذكر وهو من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم فيرسم الايه على صوره طير او يرسم الايه وت... ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل وانه الفلك اللي تجري في البحر ما ينفع الناس فيرسم هذه الآية على صوره مركب أو باخر هذا عبث ما انزل القران لهذا لا يجوز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 زيارة النساء في فصلنا فيها كثيرا لكن على كل حال الأصل أن النساء شقائق الرجال وأنه إنما يمنعنا من كثرة الزياره والتساهل في هذا الموضوع لكن الأصل أن النساء كالرجال في هذا واما حديث لعن الله ذورات القبور فلا يصح لا يثبت لا صناعتها طبعا صناعتها رسومات في صناعتها واستخدامها عادي تشوف بس انت ما يجوز تسويها ولا يجوز تحطها عندك في البيت مثلا ولا يجوز انك انت تشتريها مثلا اي نعم والله اعلم صلى الله سبحانه وتعالى ازاكم الله خير